لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عط ريونهاكي أمرغ في ثراق قدميك خدي حين ألقاكي أرأو الترب من دمعي سروراً I